وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألوا ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم